Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Vassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa baad, darsinte nataakudani sadesso ayaa sagaltami sadihirra nasura bakara. Rabbin subhanahu wa rakko badi umata yahudala اذا باثيت لنوهمات النجرا اكاتا ايسان احديج الامر ديغن اكاتا ايسان تي مرغو كبرن انبيو تربي اجيسن وان سلا بدي يدمت هند اكاتا ايسان حجتن تكتاك كان يفنو ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين مناسبا آياتنا في تدران دبرته كنس ركو يهودان قبدو تبران وإفسات نجرة ويتا قر إسان الرتي والفلاميت نجرة Waan tauraatiin keessa jiru itti jeddaa jedhaniini ee maramani kana wajjiinu isaan sunii didan. Yeroosaniifiyarrabbi hena sirrraa fune dagene jedhaii ergasi akkaata isaan sidan irrau haasanin jira hetura. Wada qddnaamiaagaku ya dadda yaabani Israil ورفعنا فوقكم الطورة، إثنرتي ألفونى جارتوري، خذوا ما أتيناكم بقوة، إثني دان إت دان إثن وأن إثنيفكننا كنا ججبيننا، مرنوا أن اتذلبو أنفرد على الجنة، جار إثنرتي ألفونى، واسمعوا لجها وان إرجع منك إثنينجد الجنة، إثنرتي ألفونى، لجها اتتوجهت أقبل على الجنة قالوا سمعنا إسان سمع سمعنا لغيرن سمعنا وعسينا ججكي وعصينا دنه وجيدان عججكي فرشو دنه جران إسان وأشربوا نئبا فمن أمان يهوداكن في قلوبهم قلب إساني كيستي العجلة جالل مرغو قبروا راج ربين كينا مرغو قبروت قلب إساني كيستي جرا اجا جرب بي ددنيج اشرب وانت عبيره ولد نياتا دونتين دغاتي دان تعبيره ولد مال في جنان نيان ني ددفي قاما ولتنا منبكو كناف كناف بي بكفرهم سببه أدعى ربي ددني سبب كفري سنيف قل جلي يا نبي محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم وافقت إيمان كيسا كأمن جدا كميرغو غبرو تسين إيمارو تسين وافكته إيمان ميرغو تسين أمن إيمارو ميرغو غبر عن جدو كناف إيمان تسين أمن جدا كميرغو غبر سيسو وافقت إن كنتم مؤمنين يوقع أمان جدتني كدبتان تاتي وجينك السنسون وافقتي جلان ولي غلطي إسم مؤمنامتي إيمان ميربو قبرا جليتني إنما إيمروا جدشو ربك نستيطي ندبتا قل جلي يا نبي محمد إن كانت لكم الدار الآخرة يوقن دي آخراء سنفتاتي عند الله ربك برتي خالصة من دون الناس قطعا في السنة كانمني برائس وجهنه انساني يوكا في سنة تاته تاته نرماتك كيسه جرده ما كيسهن كأرقتن كانمو السنة هواهلومني كتاته تاته أتمنى الموت ميد يدو أهوى يا ربي نعجيه جلاتي هو نما دوتو يجانت سنقلاري مالغوطني دنيا تتعبا تاته هو دوتنا جران إن كنتم صادقين يوجد عدد البطنطات يوجد أحوّاكا جانتا سنتي قيتاني جانتا وانت تقليد تهين إها النسان كنعمة الدنيا التنك إعافة من نسان نمني أن جانتا أرغطنا بيكو ما أرغطنا الدنيا تركتامتي ماذا يوجد أحوّاكا سبحانه وتعالى جيسالي سنة كجيبا سن كجيبا كناف سبحانه وتعالى ما الجدا، ولا يتمنوه ابدا جركني دأتنا إن معه هنون أبد التوه بما قدمت أيديهم. سبب هرك إسحاني دليل دلقتيت إن دبر ستفجّه هنون قوم كماه. نمن دليلك بكمتي ربي إسحاق درك ولا فوره هنون جتُه هنون جتُم كن. أجائبات المعجزة نبي كنت ناكتو كسجرة ما لجنان ربي ان ارغن هوا جل جرس هوا, هوا يا ربي اجيسي جلني قلب إيساني كساً لأيانا يجتو ربي تقلب الرافول يو كان إيسان ما تيسداتي دي, دي ربي تقلب قلبي ربي سام الرافول إيسان فول إيسان فول والله عليم بالظالمين ربي كن عليم بيكال بالظالمين أمة ظالمتوتا بيكال إسان قبول أفتاج الرب إننا قوياك يا مال وان ظالم يهجته بيكى الرب سبحانه وتعالى إجرام إساني دلي إساني فقدت إساني جدت سنبكى قالت إردت إساني قالت إردت إساني ولا تجدنهم أحرص الناس ني أغرت إنو ني يا محمد يهودا الناس على حياة نم جرو تنرد أكملوها في عتهود إنسان أجرته حتى مشركتوه تج على يوم إسان توجوجته ومن الذين أشركوا إسانكن كني أجرته مشركتوه تج على جرة يقان ولا تجد أنهم أحرس الناس على حياة أمة يهودا كنا هو يقبل ولا تهود أجر تجود دنياتنا جرات شو ومن الذين أشركوا ورَبِّي تَشْرَكِ الرَّالِي نَمَدْ دُنيا تَنَتْ أَقْقَى هَوَ أَجَرْتَ جِرَاء مال في الجنة يود ألوان أذاب قلوبه كن يجتة دنياتنا الرجات بربادني برباعني كناف أققى هو الإنسان دنياتنا الرجود جراتني يود أحدهم تكون سعيني هو لو يحمرو ألف سنة، أذو وقاق ما تقدني الرجاة أمري درتة جت هو ألف سنة وما هو بمزحذه من العذاب. ربناك نمل جردواه، ترون إحساسني إذا كفج عذاب الرب بمزحذه جتون، كإثفج سنتان يوقعنا جاي إثبات من العذاب عذاب الرب إر. اي عمر وقاري رت سن عمر النساء رت حكم فديو رته عذاب ربي جلاك كيف فجي سلطان والله بصير بما يعملون ربك النبي كادا وان اسان دلغني غلط اساني فغلت ربكنا نما بديغ لغو ربي جلان دوكتو نمني شركي حجتو ربي جلان دوكتو كيس اساتي في الا اساله واني يا عدو فيه واني دلقيتني ملسو فيه كأنه يفتل لي كيس سباكا لربنا سبحانه وتعالى دوبتش آنسيتني ما جاء لربنا قل جئي يا نبي محمد من كان نمنيته عدوا لجبريل جبريلي في عدويه نمنيته أمة يهوداء جدي نمن جبريل في عدويته ما لفجلنا ربي طوي جبريلي كانت جدو أمبيوتات في جدو في وساتعبوني أكّنني وحي فوليتين أمبيوتات تجلسوا نمن جبريلن عدويته إيه أمته هودا خلاصوا جبريل عدوه كين نتن أمر النجدة ما لبجننا عذابنا تفيدا قطعة تفيدا كناه فجبريلن أمر النجدة جبريلن قل جدي أنا بمحمد من كان عدوه اللي جبريل نمن جبريل في عدويته إيه عدويته فإنه جبريل كني نزله على قلبك بإذن الله قرآنك نبو سيجر يا محمد قلبي تيتردتي حيام ربيتين مصدقا لما بين يديه رقعون ساحالته قرآن كني كتابا إتدرد برتة ربي سمير رابوسي وهدن أجلم تقوتن كخيس سجرت وبشرى للمؤمنين قمتشوك كاوفكي الساقابو مؤمنا نما رقو قوم سيت إن إساتي أماني جانتا قمتشيث كاوفكي الساقابو من كان عدوا لله نمني ربي في عدوية ثلاثة وملائكته ملكا ربيتي في اللي عدويته ورسله إرقمتوت ربيتي في, في عدويته وجبريل وميكالا في في نمني جركنا عدويته عاد في رتبه الرا جركنا عدويته هي رب يفعدوه ده جت كاتح كتقدر فإن الله عدو للكافرين ارجع إني عدوي رب يفتحي رب اللين كافرتو تفعدوه ده هو جي إنساني ربي ربين كنا نمن ربين هو جي إساجيبه يا, نمني يا ما بتدجل أنا جاهم به نمن ربي إساجيبه قوي ياك يا ما نقطع ما اذوي ربي جت كان امته يهودا كانت يو سببني ايات الاتي بوته تنجت رسول ربي تنني انبياء ترى نمن ملائكه تندفن ينجرو وحيت في ما ست في دوهي كان في جلد منو نتهمي جني نبي محمد ينغافتن انسان نبي محمد ينغافن نبي محمد ما جبريل تو ينتفيدا جرانني اتهما ايسان كان اتهمان من يهودا ما جدرري هاي جبريل سنيكا لولاندو سنيمتي ان عدوي كنا قدو ميكائيل كجت تاته ميكائيل روبا في وار رحمتين وان دحو سلاثه جل هم بلو جلني نبي محمد صلى الله عليه وسلم ديبي أكنادي بسانيب إسان أكثت ديبي سندي بفنان ربي كأن ما الجدره قل من كان عدو لجبريل فإنه منزله على قلبك ججاتنا بوسي نمن جبريل عدويته قرآن كان جبريل في قلبك يترد بوسي جبريل أمنا مادا نمنسني عدوي ربيتي عدوي ربيهم ملكاه جده ربي كأن سبحانه وتعالى جرك نر نوحا سحج التول ولقد أرسلنا رجاء إرجنة تنين جرة ولقد أرسلنا جدّك رجاء إرجنة تنين جرة ما ولقد أنزلنا إليك آيات بينات رجاء أبو فنيج الرّيان بمحمد إليك سرتي آيات بينات أجل كتوتنا إذا ببعته تعترض به آيات النجودة القرآن على ترتيبه في جرة آيات بينات يكُن آيةٌ إذا قلتو تعث ك شكنت كوكس الجرة وما يكفر بها إلا الفاسقون نمن آيات النت كفرى مر نم فاسق عمله نم طاع ربي إر بهملاه نمن يثيم رم مهنجرو وجه ربيك سبحانه وتعالى أو كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا أم من يهودا كن تكفوا بل لما جلنو بل ما نبذه فريق منهم جري إنسان الراتي نضربه اتندلقوا نجته نضرب جتون نجلس جتورة دع كعه بل أكثرهم لا يؤمنون هؤلاء الثاني إنهم أمناني ومن يهودين هؤلاء الثوراتهم أمناني إيمان لغاقنا فهذا رب رافوراً قتنج رب كنا ولما جاءهم رسول من عند الله يو إساني تلف إردمان رب برا نبي محمد يو إساني مصدقا لما معهم وقوم ساك تهوان ساوى الجنجر تورات أصول دينة هندية دينة كيستة واني توراة اتيام فيه واني قرآن اتيام الليل توكو مان نبي يما نبي الله موسى اللي نبي محمد اقراريتن لقال نبي موسى ارقام ربي تجكتو ان يهدو فيه لقال قرآن كيستة دب تماجره نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ندرب قرين ورى كتابك النميثني ندرب كتاب الله كتاب إساني كما قرأ أنسن وراء ظهورهم دويد دوب إساني تدربان أكنا ما في دويد دوبة كتابة قتلت كتابة دويدة إتجارة لنجيشورة إرراء غرغلني إتلليهن أمان ما لفجرنا نبي محمد نبييتهوهن تكتاب إساني نمر من كان مرمت جب دوم رماني أكنى ما كتابة دوبدوبت الرزية دربيتي لك كован جت يسانس كأنهم لا يعلمون أكموان كتاب مثنوهم بينه ون إرجما نبي محمد أكوان أتجهت الدوبة منه أقسم الكتاب إسانيزا وفد وفدودوبت دربني در للربين كنا سبحانه وتعالى إن شاء الله آية, آيه رفتو تا سحرية أكاثة شيطان نفل فلا اتنهب بارثيتو شيطان اتقبلته نمني سحرية دلجة لا اتى كفرو حجا وردت لابنو وتبع معته الرتي والجذاب الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا كلا في الدار بفضل ربكها يا كاهر الكوني. ارضي سعالنا لا فوز في الدارين بفضل ربك يا كاهر كاهل الكوني ابيكم تتبرون فيا ما سبسكرايب تجدوا قناه مكتوب كما لاكي غدوسين دكتينا